ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ان ما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيف الذين كفروا لهم عذاب شديد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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك نشق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 إن ذلك على الله يسير